فنعبد الله و ا ت ق و ه و أ ط ي ع و ن يغفر ل ك م م ن ذ ن ا ب ل ى أجد م س م ى إن أجد ا للعلوم ه إذا ا ج ا يؤخر ل ك ن ت ت ع ل م و ن ق ا س ل ا م ي ه اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا اصابعهم في آ ذ ا ن ه م و ا س ت خ ش و ا ثيابهم و أ س ر و ا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 و ي م د د ك م م ب أ و ا ل وبنين ويجعل ل ك م ه د ع و ي ج ع ل لكم أ ن ه ا ر ا ما ل ك م لا ت ر ج و ن لله و ق ا ر ا وقد خ ل ق ك م أ ف و ا ر ا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات صداقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس تراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا, لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب انهم اعصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبائر ولا, ولا تذرن ودا ولا سواع ولا ي ه و ث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إ ل ا خسارا ولا تجد الظالمين إ ل ا ضلالا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 قال نوح, الرب لا تذر على الأرض قال نوح الرب انهم على و ح الرب إ ن عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا ت ذ ر ن آ ل ي ت ك م ولا تذرون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 وقال نوح ا ل رب لا تذر على الارض من الكافرين تيارا انك انت ذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا, ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي رب ا خ ف ر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا ت ب ا ر ا